ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 فاستقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ل yourselves وَمَن يُقَشِّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقِرُّوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيُوَفِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ